ليجذي الذين أساء الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش هو اعلم بكم إذ أن لا تزدقوا <تصفيق> لِلَّهِ ما في السماوات وما في الْأَرْضِ أَمَّنْ الذي اللهم بك سبحان المركوب انا انتعال فلا تزد ان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <م original> الله ان ولله ما مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ In فلا تزكو أنفسك هو اعلم بما لاتقى حكيم أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْلًا أم لم نبدأ بما في صفف موسى وإبراهيم الذي وفى Allah. <laughs> لَا تَنظُرُوا زُهُورَ الْمَزْرَاهُ وَلَا إِنْسَانٌ إِلَّا مَا سَعَى وأن ان سعيه سوف يراث ثم يجزاز الجزاء الاوفى <تصفيق> الله القران وإنه هو أبحك وأبكى وإنه What? Uh -oh. and وأنه خلق الزوجين الذكرى والأنسى من نطفة إِذَا كنا قتل الاثرا وان هو أغنى What? What? يا رب يا رب وأنه هو أغنى وَأَقْنَى وأنه هو رب <تصفيق> وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا يَبْقُو وَثَمُودَ فَمَا أبقى <تصفيق> ذا <تصفيق> الذي فزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحون ولا تبكون. الله الله الله ولا تبكون.